وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا مجلس جديد نواصل من خلاله إن شاء الله تبارك وتعالى مجالسنا في تدارس كلام الله تبارك وتعالى ولازلنا مع سورة البقرة واليوم سيكون يكون الانطلاق من الآية الثالثة والثمانين بعد المئة وكما تعودنا يتقدم الشيخ أبو عبيد وفقه الله لقراءة الجزء المقرري من الآيات جزاه الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل حياكم الله بالسلام كيف حالكم وعليكم السلام بالله <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر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 شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه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 كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا وتدلوا بها كلوا فريقا من أموال الناس بالاسم وأنتم تعلمون. نعم، جزاك الله خيرا بارك فيك ونفعك. قال المصنف قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام قال الصيام في اللغة الإمساك في الجملة يقال صامت الخيل إذا أمسكت عن السير قال والصوم في الشرع عبارة عن الإمساك عن الطعام والشراب والجماع مع انضمام النية إليه يعني وسائر المفطرات حول المفترات قال وفي قوله وفي الذين من قبلنا يعني كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال وفي الذين من قبلنا ثلاثة أقوال أي عند قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال أحدها أنهم أهل الكتاب كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أنهم أهل الكتاب رواه عطاء الخرسان عن ابن عباس وهو قول مجاهد والثاني أنهم النصارى من خصوص أهل الكتاب قالوا الشعب والربيع والثالث أنهم جميع أهل الملل ذكره أبو صالح عن ابن عباس اذا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقال عباد بن منصور عن الحسن البصري في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فقال نعم والله لقد كتب الصيام على كل أمة قد خلت كما كتب علينا شهرا كاملا وأياما معدودات عددا معلومة وروي عن السدي نحوه طيب قال المصنف في موضع التشبيه في كفي كما كتب قولا فربنا يقول كتب عليكم الصيام كما أي مثلما فهنا تمثيل بصيام من قبلنا موضع التشبيه أين وقع قال قولا أحدهما أن التشبيه في حكم الصوم وصفته لا في عدده في حكم الصوم يعني في الوجوب وصفة الصوم من حيث الإمساك ونحو ذلك على المفتراجة لا في عدده أي من جهة الأيام قال سعيد بن جبير كتب عليهم إذا نام أحدهم قبل أي يطعم لم يحل له أي يطعم إلى القابلة والنساء عليهم حرام ليلة الصيام وهو عليهم ثابت وقد أرخص لكم هذا الذين من قبلنا فعلى هذا تكون هذه الآية منسوخة بقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فإنها بين صوم أهل الكتاب وبين صوم المسلمين يعني هذا النوع من النسخة راجع إلى جنس الشريعة يعني لأن شريعتنا فيها نسخ لشرائع من قبلنا فمن قبلنا كان صومهم يحرم عليهم فيه النساء بالليل ثم أرخص الله لهذه الأمة بقوله إلا لكم ليلة الصيام. والثاني وجه التشبيه الثاني أنه واقع قال أن التشبيه في عدد الأيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يعني في عدد الأيام أوضح فهنا لا يرجع إلى صفة الصوم ولا حقيقة وإنما يرجع إلى عدده قال ثم في ذلك قولان يعني من حيث العدد أحدهما أنه فرض على هذه الأمة صوم ثلاثة أيام من كل شهر هذا في الأول وقد كان ذلك فرضا على من قبلهم قال عطيا بن عباس في قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم قال كان ثلاثة أيام من كل شهر ثم نسخ برمضان وقال معمر عن قتاد كان الله قد كتب على الناس قبل رمضان ثلاثة أيام من كل شهر فعلى هذا القول تكون الآية, تكون الآية من منسوخة بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والثاني أنه فرض على من قبلنا صوم رمضان بعينه يعني فرض عليه نفس الشهر الذي فرضه الله علينا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقدم النصارى يوما ثم يوما يعني أخلوا بركبة وعدد الصوم فقدم النصارى يوما ثم يوما وأخر يوما ثم قال نقدم عشرا ونؤخر عشرا حتى تركوه يعني وقال السدي عن أشياخه اشتد على النصارى صوم رمضان فجعل يتقلب عليهم في الشتاء والصيف فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياما في الفصل بين الشتاء والصيف وقالوا نزيد عشرين يوما نكفر بها ما صنعنا بعد ذلك تركوه بالكلية ولذلك من مقاصد الصيام في الشريعة وهو ألا يوصل أن يوصل النفل نفلو بالفرض يعني تعرفون أنه يستحب أن يجعل الإنسان بينه وبين رمضان يعني فطر يوم لا تقدم صيام رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوم أن يكون حدا كله صوم كده فهذا من مقاصد المعنى فيه أن يصل الفرض النفل بالفرض حتى يتميز شعبان من رمضان وكذلك كره جماعة من العلم كمالك أن يصوم الإنسان بعد رمضان ست من شوال بعد بعد العيد مباشرة قال نبود من فاصل فاصل يتميز به الفرض من النفل لأن من قبلنا وصلوا فلما وصلوا ضمن جيل فيهم أن الصيام لهذا كله فاستثقلوا فتركوا سبحان الله هنا يقول المصنف فعلى هذا تكون الآية محكمة غير منسخة على هذا المعنى يعني المراد به العدد كتب عليكم الصيام كما كتب عليهم قبلكم يعني مراد به رمضان إذا ليس هناك نسخ فمن قبلنا كتب عليهم رمضان ونحن كتب علينا رمضان فالايه محكمة غير منسوخة. قال الله عز وجل لعلكم تتقون قال لأن الصيام وصلة أي صلة إلى التقى إذ هو يكف النفس عن كثير مما تتطلع إليه من المعاصي وقيل لعلكم تتقون محظورات الصوم وهذا الذي روى عن السد كما جاء عند ابن جرير قال تتقون من الطعام والشراب والنساء مثل ما وهذا يكون في تنبيه بالدلالة الأعلى أو دلالة الأولى فإذا كان الإنسان يترك المباح له المباح له في غير رمضان تعبدا لله عز وجل فمن باب الاولى يترك المحرم في رمضان وغيره طيب قال الله تعالى أياما معدودات أياما معدودات قال كأن المعنى كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودات وضع أياما معدودات قال وفي هذه الأيام ثلاثة أقوى أحدها أنها ثلاثة أيام من كل شهر أنها ثلاثة أيام من كل شهر والثاني أنها ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشرة هذا الذي فرض ابتداء ثم نسخ والثالث أنها شهر رمضان ورد بأيام معدودات شهر رمضان قال وهو الأصح وتكون الآية بهذا القول محكمة في هذا القول وفي القولين قبله تكون منسوخة أيام معدودات فمن كان منكم مريضا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر قال المصنف فيه إضمار يعني تقدير محذوف المراد فمن كان منكم مريضا أو على سفرين فأفطر لهذا العذر فعدة من أيام أخر يعني يقضيها جاء قال أخر البخاري بخاري مسلم هنا من حديث زوري العروة عن عائشة أنها قالت كان عاشوراء صام فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر يعني عاشوراء كان هو الفرض قبل رمضان رمضان كتب أو فرض في السنة الثانية من الهجرة فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وقد أجمع أهل السير والأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع رمضانات عليه الصلاة والسلام، فهو فرض في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه في طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه في ديات طعام. مسكين. قال المصنف نقل عن ابن مسعود ومعاذ ابن جبل وابن عمر وابن عباس وسلمة ابن الأكوع وعلقمة والزهرية في آخرين في هذه الآية قالوا أنهم قالوا كان من شاء صام ومن شاء أفطر هذا في البداية من شاء أفطر وافتدى كانوا مخيرين يعني كانوا على التخير يطعموا عن كل يوم مسكنا حتى نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصمه فعلى هذا يكون معنى الكلام وعلى الذين يطيقونه ولا يصومونه فدية ثم نسخت وروي عن الكلمة أنه قد نزلت في الحامل والمرضع وضح لأن الآية بيخت... على قول الكلمة تكون غيره وقول ابن عباس أيضا تكون الآية محكمة غير منسوخة ولا أخفيكم أن هذا الموطن في آيات الصيام اختلفوا كثيرا في الناس المنسوخ وأظنه الله أعلى وأعلم بأنه أكثر موطن اختلف فيه في القرآن كل في الناس المنسوخ آيات الصيام من يا أيها الذين آمنوا إلى قوله تبارك وتعالى أشار رمضان الذي أنزل في القرآن يعني هذه الآيات الثلاثة المتوالية اختلف فيها ناسخ ومنسخ أيضا سيتمعني وحل لكم ليلة الصيام <نسخ> ايضا في خلاف الناسخ ومنسخ على العموم أن الآية هذه بحسب القول الأول وعلى الذين يطيقون أنه كان، كانوا مخيرين بين الصوم وبين الفدية ثم نسغت فمن شهد منكم الشارع فليصم عكرمة يقول نزلت في الحامل والمرضع يعني على قول عكرمة بقيت محكمة وضع بقيت محكمة جن أما على القول الأول أنها منسوغة يعني كان في البداية رخصة حين فرض الصيام من يشق عليه الصيام يطعمك عن كل يوم مسكين ولا يصوم ولو كان يطيقه فيكون معنى يطيقونه يعني يجدون كلفة مشقة أي مشقة مخير أنت بين أن تصوم وبين أن تفني واضح هذا الذي ذهب لي أكثر على التفسير ويدل عليه يدل على هذا المعنى ما جاء في الصحيحين عن سلمة بن الأكوة ووشار له المصنف يقول سلم بن الأكوة فإنه في حديثه قال لما نزلت هذه الآية ويقول الله تعالى وعلى الذين يطيقون فديته طعام مسكين كان من شاء صام ومن شاء أن يفتر ويفتدي فعلي حتى نزلت هذه الآية بعدها ثنا سختها فمن شيد منكم شارة فليصوم و جاء ابن مسعود ومعاذ وغيره وضع إذا هذا القول بأن منسوخة هذا قول أكثر المفسرين القول الثاني أن محكما يدل عليه قول من عكرمة بن عباس بعد ذلك اذا قلت هنا روى البخاري في الصحيح من طريق عطاس ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطوّطونه بالقراءة في يتوطعام مسكين قال ابن عباس ليست منسوخة الآية لا حكمها هي فيمن هي قال هو للشيخ الكبير والمرأة الكبير يعني العجوز لا يستطيعان أي صوما فيطعمان مكان كل يوم مسكين طبعا هو الحقبيمة الحاملة والمرضع إذا هذه الآية رخصة لمن يشق عليه الصيام مشقة دائما كالشيخ والعجوز خاصة هذان لا يطيقان الصيام وذلك قرأ ابن عباس بقراءة التشديد واضح وهي قراءة يطوقونه، وهذا القراءة ليست من القراءات العشر ولا الأربعة عشر، إنما هي من القراءات التي يقال لها شذة بمعنى شذت أو انفردت عن مصحف عثمان، واضح، فكلمة الشذوذ هنا تعني بها الانفراد عن مصحف عثمان الذي اجتمع عليه الناس، فكان في حرف ابن مسعود عفواً في حرف ابن عباس وعائشة قراءة بالتشديد وعلى الذين يطوقونه. يعني ماذا يطوقونش المراد يعني يكلفونه ها يجدون فيه كلفة إيه نعم وقد روى ابن جرير في تفسير يعني علي بن الطالب أن وقال في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه قال الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم فيُفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكينا فيُفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكينا والحق الشيخ الكبير المريض المزمن لو مرض مزمن كالسكر ونحو ذلك فلا يطيق الصوم اطلقا فإنه يلحق بهؤلاء طيب فهنا قال إذن هذه الآية بعد وقال ابن نبي شيبا ذكرت أيضا نصه في المصنف هو كلام بن عباس نحو كلام علي رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه كرات بن مسعو بن عباس وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف فرخ فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكين قوله تعالى فمن تطوع خيرا إذن وعلى الذين يطيقونه إذا قلنا الآية منسوخة وهو قول أكثر أهل التفسير كان فيها تخير من الذي بقي على حكم الفدية هو الشيخ الكبير والعجوز الكبير والمريض مرضا مطبقا يعني لا يرجى برؤه أي نعم أقعده المرض فلا يرجى برؤه والصيام يزيده مشقة عليه فهذا يلحق بمن ذكرنا قال ربنا فمن تطوع خيرا فهو خير له قال المصنف ثلاثة أقوال فيها يعني أحدهما أن معناه من أطعم مسكينين قال ابن عباس المجاهد هو يطعم مسكين فيكون لو أطعم مسكينين على جيت النفل والزيادة في الصدقة فهو خير له يعني التطوع عن النفل هنا في الصدقة والثاني أن التطوع إطعام مساكين قاله طوس قاله طوس والثالث أنه زيادة المساكين على قوجه وهو مروي عن مجايد وفعله أن بن مالك لما كبر يعني هذه كل المعاني راجعة إلى أن المراد من تطوع خيرة أي زاد فوق الحد الذي فرض عليه من باب الاستحباب في الصداق والإحسان في الإطعام فهو خير فهو خير له نعم ثم قال سبحانه وأن تصوموا خير لكم قال المصنف عائد إلى من تقدم ذكره من الأصحاء المقيمين المخيرين بين الصوم والإطعم على ما حكي حكينا في أول الآية عن السلف ولم يرجع ذلك إلى المرضى والمسافرين والحامل والمرضع إذ الفطر في حق هؤلاء أفضل من الصوم وقد نوه عن تعريض أنفسهم للتلف وهذا يقوي قول القائلين بنسخ الآية وقد ذكرنا أن القائلين بنسخ الآية هم أكثر أهل التفسير من الصحابة والتابعين رحمة الله عليهم أجمعين قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شيد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعده من أيام أخرى. الآيات قوله تعالى شهر رمضان قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن طبعا هنا شهر رمضان جاء في الحديث لا يصح أن رمضان اسم اسم الله وهذا لا يصح وذلك الذي عليه عامة السلف أن رمضان اسم للشهر وضح فالإضافة هنا إضافة الشهر إلى اسمه وسمي رمضان رمضان قيل مأخوذ من رمض الصائم يرمض إذا احترق جوفه من شدة العطش هذا المراد وإذلك جاء في الحديث عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال يعني إذا أحرقت الرمضاء أجوافها والرمضاء هنا مرض بشدة الحر فقول عليه الصلاة والسلام الذي أنزل فيه القرآن فقوله تعالى عفوا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال فيه ثلاثة أقوى في معنى أنزل فيه القرآن أحدها أنه أنزل القرآن فيه جملة واحدة وهذا جاء في آثار كثيرة عن ابن عباس روى أصحاب ابن عباس عنه سعيد بن جبير وغيره روى ابن عباس أن القرآن نزل جملة واحدة وذلك في ليلة القدر إلى بيت الحزة من السماء الدنيا من السماء السابعة إلى السماء الدنيا قاله ابن عباس في رواية كثيرة ثابت عنه رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه أنزل فيه القرآن يعني أنزل من السماء السابع يعني من اللوحة المحفوظ أنزل إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة ثم نزل بعد ذلك منجما نعم. هذا القول الأول القول الثاني أن معناه أنزل القرآن بفرض صيامه روى عن مجاهد والضحك والثالث أن معناه إن القرآن ابتدئ بنزوله فيه على النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن ويسحق فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ابتدئ النزول القرآن عليه صلى الله عليه وسلم في غار حراء لما جاءه الملك في شهر رمضان أي نعم قال مقاتل الفرقر قولوا تعالى هنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس طبعا الهدى معلوم تقدم معنا هدى للناس لكن هنا فقط الهداية في فأول البقرة قال ألف لام ميم ذلك الكتاب العريب فيه هدى للمتقين هذا هدى الانتفاع لكن الذي معنا هنا هدى الحجة هدى, هدى البيان فهو هدى للناس أن يدل الناس يهدي الناس هداية إرشاد ودلالة نعم بسبب قوله جل على ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى هذه هدى الدلاله يبين ويدعو ويحج ويحج, ويحج فاما حجه لك او عليك صلى الله عليه ووفقه السدد قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هنا قال قاتل الفرقان المخرج في الدين من شبه الضلال لاحظ هنا الاوصاف التي وصف الله بها كتابه وربطها مع الصيام في شهر رمضان ستفهم المدارس التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل في رمضان وستفهم كيف كان السلف يقبلون في هذا الشهر المبارك على كتاب الله تعالى لأن المناسبة واضحة أن القرآن نزل في رمضان هذا شهره فهو شهر القرآن ثم وصف ربنا كتابه هدى للناس يعني أعظم الشهور التي يتطلب فيها الهداية هدايات القرآن هو شهر رمضان وإذا كان يحرص السلف كما تقدم من حال النبي عليه الصلاة والسلام في مدارسة جبريل بل في آخر رمضان صامه الرمضان التاسع دارسه القرآن مرتين والمدارسة او العرض ليس عرض الحروف بل عرض الحروف والوقوف والحدود والمعاني هذا حقيقة الدراسة ولذلك الدراسة من درس الأرض بمعنى قلمته هذا حقيقة التفوير كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أراد العلم فليثور القرآن فإن في علم الأولين والآخرين وربنا يقول وكذلك نفصل الآيات وليقولوا درست في القراءة درست وليقولوا درست يعني الدراسة وإن كنا عن دراسة لغافلين الدراسة والتدارس المراد به تقليب المعنى والتدبر فهو هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بينات من الهدى طبعا الهدى, هذا الهدى هو نفسه الأول يعني القرآن هدى للناس هداية الدلالة ورشد وتعليم وفيه بينات من الهدى قالوا من باب عطف الخاص على العالم أي أن القرآن فيه بينات من الهدى والفرقان لأن الآيات القرآن متفاوعة في الدلالة ركز هذا المعنى جيدا يعني مهم جدا وسر بديع في هذه الآية ربنا قال شهر رمضان الذي أمزل فيه القرآن هدى للناس هذه الهدايه ماذا؟ العامة طيب هل آيات القرآن على درجة واحدة؟ ربنا بين سيدي معنا بشاء الله بعد ذلك في آل عمران في فاتحتها هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن ام الكتاب المحكمات هي البينات اليهون البينات فربنا بين أنه هدى للناس كل القرآن وأعظم ما فيه الآيات البينات لأن قال وأخر متشابيات فهمت؟ فربنا قال وبينات من الهدى يعني ومحكمات من هذا الهدى العام الذي يفهمه العالم والجاهل وذكرى للعالمين لم يقل ذكرى للعلماء فقط في القرآن ذكرى للعالمين ذكر للعالمين ما من مسلم عنده أصل الإيمان إلا وله حظ من التدبر والفق في كتاب الله يعني لا يقل كما يقول بعض الناس لابد القرآن تحتاج لغة وتعادل من أراد أن يفسر والمفسرين قد مضوا ذهب الذين يعلمون تأويلها كما قال السلف إنما عليك نقل الآثار لكن التدبر هو آثار المعاني في النفوس لتنعكس في لسانك تنعكس في قلبك تنعكس في جوارحك لأننا اليوم المطلوب منك ليس أنك تحدث تفسيرا وتأويلا جديدا نعيذ بالله لكلام الله وإنما المراد هو كيف تنتفع بالقرآن هذو ال يسعى إليه الإنسان بعد العلم بالجسير فالانتفاء يقوله بعد أن تعلم الآية فإذا علمت الآية علمت الآية من حيث مأخذها هل هي أمر هل هي نهي يعني جنس خبري ولا جنسها طلبي إذا كان خبرا قد يكون وعدا ووعيدا وترهيبا وترهيبا وقصصا ونحو أمثل وقد يكون مأخذها طلبي جنس طلبي تقص مروتنه لخير أو تنهى عن شر فاذا علمت معنى الآية وفقيتها نزلت ذلك على نفسك على حالك كما قال السلف عرضت نفسي على القرآن هكذا السلف كان يفعله فينزل نفسه وما حوله ثم يطلب داءه ثم يطلب دواء دائه وطب قلبي في كتاب ربه سبحانه وتعالى لأنه يعرف نفسه كل واحد عارف نفسه أن الإشكالات فيه واضح والعقد التي توقعه في الذنوب وتوقعه في المعاصي نوع ذلك فلما يأتي ينظر في القرآن هو يتطلب هذه الأدوية ثم يعالج بها نفسه لأن القرآن كما قال السلف داءكم يصف لك الداء ويعطيك الدواء داء النفوس أمراض القلوب اسباب الصوارف عن الحق ونحو ذلك ويعطيك الشفاء هدى وشفاء فيعطيك الشفاء من ذلك شفاء لما في الصدور فهمت القضية؟ فمن هنا ينتفع إنسان بكتاب الله تعالى إذا المقصود بالتدبر هو التدبر ليس تذوق المعنى قد بعض الناس يستغرقهم مسألة المقدم والمؤخر في اللغة والالأمور البيانية ولا شك أنها من العلم لكنها من كمل للعلم فيغفل عن الحقيقة بالبعض يستغرقوا حسن الصوت بالقرآن يعني حسن الصوت بالقرآن حسن الترنم بالقرآن وهذا مطلوب تحزين وزين القرآن بأصواتكم لكن لا يجعل هذا مقصودا لنفسه هذا كله يراد به الانتفاع أن يكون لك أثر أن يكون لهذا الذي تسمعه من كلام الله تعالى أثر عليك وإذا قال محمد بن سيرين ما قرأت قول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين إلا خشيت أن أكون مكذبا يحصل الخاف بالآية مع أن بعض الناس ممكن يقرأه قل هذا في المنافق نفاق أكبر لكنه يخاف لماذا؟ لأنه في قدر من المشابهة بين النفاق الأكبر والأصغر هو اختلاف السر والعلانية والمدخل والمخرج والقول والعمل فالنفاق الأصغر دهليز إلى النفاق الأكبر فهنا ينتفع السلف بالقرآن وبعضهم يقول نظرت في القرآن عرضت نفسي على القرآن أين أنا؟ في أحوال أهل الجنة لأن ربنا ذكر أحوال أهل الجنة قال فوجدت نفسي في قول الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخرا سيئة فهكذا كان السلف ولهم في هذا الباب الواسع والطريق الكبير في حسن التدبر وحسن عرض النفس لأنه يريد يريد أن يداوي نفسه لا يخدع نفسه فيقول لا, لا ما عندي شيء لا لا بالعكس ويعلم بداية أن من لم ينفعه كلام الله لم ينفعه ما, ما دونه وإذاك لما أنت إنسان تشيد ينشغل، انشغال كلي عن القرآن وعن معانيه وعن تدبره ويتطلب مواعظ الرجال المجردة فهذا لا ينتفع إنما النفع الحقيقي يبتدئ من القرآن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم هذه الموعظة اصط الموعظه هنا ولذلك كتب الزهد والرقائق السلفية المسنده فإنما يتطبيق عمل عملي لهذه المواعظ ولذلك لا بد ان يكون له فيها حظ وورد وليكون دائم النظر فيها لماذا لان هي لك كيف تنتبه كيف انتفع في باب الخوف كيف انتفع في باب الرجاء كيف انتفع في باب اليقين كيف انتفع في باب التوكل كيف انتفع في باب المحبه كيف انتفع في باب حسن الظن بالله كيف انتبعوا في باب الصدق كيف انتبعوا, انتبعوا في باب الإخلاص واضح وغير ذلك من المعاني, المعاني العبودية الظاهر الباطلة فتطبيقات السلف هي تطبيقات لهذا الكتاب تطبيقات لهذا الكتاب لهذه الأحكام القلبية واللسانية والجوارح فإنهم جعلوا كلام الله جعل حكما وإماما واتموا به بسائر أحوالهم فأنت فلذلك لما تقرأ في كتب الزود تفهم هذا المعنى خاصة في زود الأخيار من بعد النبي صلى الله عليه وسلم كالصحابة والتابعين وإمة السنة المعروفين بالسنة الذين جمعوا حسن الاعتقاد وسلامة السيرة وكثرة التعبد والتألو لله سبحانه وتعالى فإذا وجدت هذا عبرة أو عظة فاضفر بها الناس جربت وعرفت الطريق وتفاصيله ومضوا ولعلهم حطوا رحالهم في الجنة هكذا نرجو لهم والله تبارك وتعالى يجمعنا وإياكم مسائر المسلمين بهم في جنات النعيم إنه سميع قريب مجيب فالشيء أن ارتباط القرآن بشهر رمضان واضح أنه نزل فيه القرآن ونبئ فيه النبي عليه الصلاة والسلام ونزل إما نزل من لوه المحفوظ السماء السابع إلى بيت العزة ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما شاء ربنا ثم بعد ذلك نجد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر يدرس في تسع سنوات كان كل رمضان يعارضه القرآن يدارسه يتدارسان القرآن ثم نجد في أحوال السلف يكثر في هذا الشهر على التعديد دون غيره من الشهور معنى كل الشهور الله يعني عظيما وأعظمها أشهر الحرم وفيها رمضان سيد الشهور كما قال كعب الأحبار ففي رمضان يعظم في أثار السلف والظاهر في سمتهم الإقبال على كتاب الله والنظر فيه تأمل والانقطاع له وزيادة التلاوة ومضاعفتها ليس فقط من باب طلب الثواب وهذا خير وليس من باب مضاعفة الأجور لأن في هذا الشهر تضاعف الأجور النوافل حسنة بألف حسنة كما قال الزوري التسبيحة بالألف تسبيحة الله أكبر فالله يضاعف فيه الأجور وتفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب وتغلق أباب النيران فلا يفتح منها باب وتصفد الشياطين وينادي منادي يباغي الخير أقبل ويباغي الشر أقصر يعني فهذا الشهر شهر من النفحات والبركات لكن لابد أن يكون لك فهم وفقه أعمق أيضا زياده على ما ذكرنا أن هذا الشهر شهر اصلاح النفوس لذلك الإنسان هو بين حالين إما أنه استعد لهذا الشارق في شعبان كما ذكرنا من قبل استعد لهذا الشهر وذاك السلف سمه شهر شعبان شهر القراء لأنهم كانوا يستعدون له الاستعداد القوي في شعبان طيب ممكن واحد غافل من أحوالنا فاته شعبان وفاته صيامه وفاته كثير من الخلفين فجاء إلى رمضان ننهك مفقل بالغفلة محكم بو... بو... بوثاق الغفلة والأهوى ماذا يصنع هل ييس لا لا ييس من رحمة الله مدوم حيا وادركت هذا الشهر أول شيء احمد الله عز وجل اللهم الحمد يا رب لأن غيرك ما أدرك أنت أدركت فذي منة من رب العزة وعدها كما يقال فرصة جديدة للإصلاح طيب الأول شيء في إصلاح النفس مراجعة النية نعم ولذلك إذا راجعت نيتك أتتك الفتوح فتوح الله عز وجل في سائر العبادات وجدت العبادات لذى فبعد ذلك تأتي إلى نفسك هذه التي أقعدتك عن المعالي ولذلك إذا تأملت في كتب الزهد وخاصة نقرأ كتاب محاسبة لابناء في الدنيا ستجد أن السلف عاد الأنفس ما معنى عدوة إن لم يطاوعوها. يعني هو لابد أن تنظر أن النفس مطية لابد تكون لك مطية إلى الخيرات هي تلومك لو وردت أن تركنا إلى الدعا لامتك ولو عملت الحسنة لامتك على التقصير أما أن تركبك وتقودك فإنها كما قال ربنا لأمارة لا بالسوء إلا ما رحم ربي أمارة فعاله كثير الأمر فتقعدك عن المعاني فإذا إيتي لهذه النفس والجمهة بالإجامة التقوى يعني قلل له النوم ما تعطيها ما تريد ممكن بعض الناس رمضان يحب ينام يصلي الفجر وبعد يمسك النوم ينام ينام ينام ينام ينام ينام للظهر يصحر الظهر يصلي الظهر ممكن بعدين يتثائب وتعبان يمسك المصحف في سطرين وينام ينام ينام ينام للعصر إيش فيك يا رجل والله لو ش... لو حملت جبلا ما نمت هذا النوم الله ربح. الله مستحن. ثم ينام ما يدرك المغرب ويفطر فاذا به ماذا هذا الذي كان جيفه بالنهار دائم به حمار بالليل يسعى في كل مكان في الغفله وكذا وربما واحد يوب كلاب بمشاهده ما لا يحل له لأنه رمضان كمن يستعد له أهل التقوى ويفرعون بمجيء شهر تكفر فيه الحسنات السيئات وتضاعف فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات ويجدون فيه من النفعات ما لا يجدون في غيره هناك تستعد وناس لرمضان نسأل الله العافية بالمسلسلات بالأفلام بالبرامج التي يسمونها الكاميرا الخفية والبرامج الفاسدة الصارفة عن مقاصد هذا الصوم من شياطين الإنس والجن وغيره من زنادق العلمنا واللبرة للناسكين قضي الأبواب الإعلام يفتنون الناس بإشغالهم. فلذلك الإنسان أول شيء يأتي إلى نفسه بعد ما يراجع نفسه يصوم لله ينوي صومه لله. ويريد ما عند الله مقاصد الصوم كثيرة جدا في النية الخيرية لقاء الله عز وجل فإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه فهذه اللقاء ربي اي رؤيته فهذا أعظم ما يرجى في الصوم أنه تنوي بهذا رمضان بهذا الصوم بهذا التعبد والتزلف لله سبحانه وتعالى بترك المفطرات التي أمر الله باجتنابها بالقدر الذي كلفنا سبحانه به وتعبدنا به تنوي بذلك لقاء الله قولنا لا أشرب الماء لا أكل الطعام لا آتي ما يكون مفترا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ما الذي تنوي بهذا التعبد امتثالا لأمر الله وأرجو به لقاءه هذه النية نية لقاء الله رؤيته سبحانه أصلا الله تعالى ذلك. وإذا قال من صام رمضان إيمانا أي بالوجوب رضا بما أمر الله ليس استكبار عن رمضان ليس رضا لما أوجب الله ليس صيام عادة ها وجد الناس يستحي ما يفطر أمام الناس لا يصوم إيمانا مصدقا بالوجوب ملتزما به واحتسابا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هكذا يعني تصحيح النية ثم تأتي للنفس أيها النفس الظلوم الغشوم تلزمها بحدودها ستجد صعوبة لأن من لا, من لا يعود النفس في شعبان إذا قلنا دائما الاستعداد للعبادة سواء كانت صلاة تستعد لها قبل الوقت لأنك إذا جئتها في عين الوقت أتيتها وتريد الانتهاء وكذا لم تقم منها ما قمت لكن لو استعدت إذا دخل الوقت تتوضا وتصلي ما كتب لك تستغفر تأتي بالأذكار تفتح المصحف وتقرأ لك آية وآيتين وكذا تتدبر وتستغفر الله عز وجل ثم تقيم الصلاة وتصلي الصلاة تختلف يا جماعة بين واحد ها بسرعة توضّط وضّط وضّط يعني ومشغول بالدنيا يعني لا مرار الوقت مرّتي يكون يسمع معذورا في أحواله وله أطواق لكن الإنسان يكون هذا سمج مرّتي يجي نائم مملأش ما يسكل أشوف هنا وهنا أخبار والصلاة دخل وقتها فلما نصقهم صلي كل الوقت واسع شيطان شيطان الذي يقعد نفسه الظلم تقعده عن المعالي فلما يأتي الصلاة يأتيه وو الإنسان حالي متى أمجى حتى في قراءة كرر قال بعض السلف لا يكون هم أحدكم آخر الصورة متى تنتهي لا يكون هم متى انتهي من آخر الصورة أو ما يسميه الناس يوم التسابق للختمات مع أن هذا له أصل لكن الناس اساءوا في ذلك لأنك أنت لما تكون السلف لما قرأوه كانوا أهل تدبر فلأنه قرأ وضعف القراءة فهو يفهم ما يقرأ ما يسد وهذرم هذرمت الشعر ولا يفقه ما يقول فهذا حاله أشبه ما تكون من وجه بحال من قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يغنوا فنعوذ بالله من مثل السوء إذن لابد أن تأتي إلى النفس وتعطيها حدودا تروضها وهذا أحسن شهر لترويض النفس فمن كان كثير النوم أحسن شهر لو يضبط فيه نومه رمضان ومن كان كثيرة الكلام كثير فضول الكلام فضول النظر فضول الأكل فضول الشرب فضول الراحة أحسن شارط ونظم فيه نفسك رمضان ثم أبحر مع كلام الله عز وجل بعد ذلك بعد ما تلزم النفس أنت تعود إنسان تصلي الفرائض بالكاد ونفسك لا تطاوعك دون خشوع وممكن لا تنتمس هل الفاتحة أو لم تقرأ وهل سبحت أو لم تسبح ولو سالناك ما قرات في الركعه الثانيه ما تذكرت ولعله صليت صلاه باربع ركعات ولم تدعو الله لنفسك من خير الدنيا ولا الاخره مرات يغفل الانسان غفله مطبقه ومسلم هذا لكنه غافل الشيطان والنفس الظلوم يعني تحدوا عليه فماذا فاشغلوه عما ينبغي له لما اعطي هذا الشهر اول شيء الزمها بالنوافل اجعل دائما للفرائض سياجا من النوافل سياج من النوافل فتأتي للنوافل حافظ على ركعته الفجر على رواتب الليل والنهار يتغير لتغير مفهومك كل شيء تمام النوم بأوقاته ثم حافظ على ورد من القرآن اقرأ القرآن وأكثر من قراءته وأدمن النظر في كلام الله عز وجل ولا تغفل عن التسبيح وعن الذكر وأقلل من كل ما يشغل كل ما يشغلك مما لا حاجة فيه ولا ضرورة داعية إلي أغلقه عنك فضول الكلام فضول الأكل فضول الشرب فضول المجالس ليلا أو نهارا خليك مع رمضان لأنك أنت تروض في هذه النفس لأنك لو أنك روضت اليوم الأول ستجد صعوبة ثاني ثالث رابع الخامس الثالث بعد ذلك ستنطلق نفسك وانت به أمر فإن الناس وهذا العادة كثير من الناس والحظ أنه في أول الشهر تأتي قوة يشعر بمدد تمام قوة ثم هذه القوة مع إلف الشهر في نفوس بعضنا تبدأ تضعف مع أن أبو موسى الأشعري كان يقول الخيل إنما يشتد جريها إذا بلغت إذا بلغت الندمار يعني الخيل لما ال أو الحصان لما يعرف صاحبه بأنه بلغ النهاية هناك يزداد يزداد جريه فهمت القضية هناك يزداد جريه وأنت كذلك كلما علمت أن الشهر اقترب ضعيف حتى تدخل عشر الأواخر بنفس أخرى غير النفس التي ألفتها في شعبان ولا في أول رمضان بهذه الطريقة سجّهد شاء الله نفسك والإنسان لا شك إنه ربنا مدح التائبين والتوابين والأوابين وهذه معاني كلها في الرجوع إلى الله والمنيبين وهذه معاني الرجوع إلى الله معاني الرجوع إلى الله توبة تائب سمعد توابين كثير التوب أواب منيب هذه كلها في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فهذه بيقولك إنه هوال العبادة هكذا كلما ازددته رجوعا إلى الله وازددته إليه إقبالا ازددته من هذه الأوصاف أواب منيب أي كثير الإقبال على الله سبحانه وتعالى وأنه إن وقعت قدمه وزلت في بؤرة المعصية بادر وسارع لم يبقى في مكانه بادر ورجع استغفر ربه ورجع وأناد فظلنا داود أنما فتنا فاستغفر ربه وخرراك راكعا وأناد ف. المقصود الله يجزاكم الخير أن الإنسان يتأمل في هذه المعاني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نرجو في هذا الشهر يكون القرآن لنا هدى دلالة انتفاع حج لنا لعني ونحرص على البينات من الهدى على المحكمات خاصة ونرد المتشابه إليه والفرقان أي أن نفقها من خلال البينات الفارقة بين الحق والباطل وإذا قال مقاتل الفرقان المخرج في المخرج في الدين من الشبه والضلال وهذا يرجع للتدبر ولاحظ الآيات ذكرت في آية الصيام قال الله عز وجل قال مصنف هنا قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم من كان حاضرا غيره مسافر من كان حاضرا غيره مسافر. فمن كان منكم فمن شهد منكم الشارف اليصم قال قوله تعالى يريد الله بكم اليسر قال ابن عباس ومجاهد وقتاد والضحاك اليسر الإفطار في السفر والعسر الصوم فيه وقال عمر بن عبد العزيز أي ذلك كان أيسر عليك أي ذلك كان أيسر عليك ففعل الصوم في السفر أو الفطر. قال سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة أي يريد الله بكم الوسر أريد تكميل العدة. قال ابن عباس ولتكمل ما افطرتم قال بعض المراد لا تزيدوا على مفترض كما فعلت النصارى ولا تنقلوه عن زمان كما نقلته. ولتكبروا الله على ما هداكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما حق على المسلمين حق على المسلمين أو على الصائمين في بعض الروايات إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني ثم قالوا لعلكم تشكرون أي كي تشكروا ما أنعم الله به عليكم طيب قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا هذه آية الدعاء قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني قال في سبب نزولها خمسة أقوال أحدها أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزلت هذه الآية فنزلت هذه الآية قال رواه الصلت ابن حكيم عن أبي عن جده بعض قال الصلد وبعض قال الصلت عن أبي عن جده أن بعض سأل ربنا قريب فننجير بعيد فننجير لأن هذا الصفة السمعية القرب فمسألوا عنها فنزل قول تعالى وإذا سألك إبادي عني فإني قريب قال والثاني أن يهود المدينة قالوا يا محمد كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أننا بيننا وبين السماء مسيرة خمسمائة عام فنزلت هذه الآية رواه صالح بن عباس والثالث أنهم قالوا يا رسول الله لو تعلم اي ساعة أحب إلى الله أن تدعو فيها دعونا فنزلت هذه الآية قاله عطاء والرابع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أين الله فنزلت هذه الآية قاله الحسن أين ربنا والرابع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له نعم هذا قول حسن الخامس أنه لما حرم في الصوم الأول على المسلمين بعد النوم الأكل والجماع أكل رجل من بعد, بعد أن نام ووطئ رجل بعد أن نام فسألوا كيف التوى بما عملوا فنزل تادي الآية قاله مقاتل طيب اذا هذه خمس وجوه ذكر في سبب نزول الآية طبعا قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعوة قريب هذا اسم الأسماء الله تبارك وتعالى وقرب الله سبحانه وتعالى من عباده هناك قرب عام وهو قربه بإلمه من كل شيء وهذا معنى اسم الله الباطن وأنت الباطن فليس دونك شيء محيط سبحانه علمه بكل شيء ولذلك قال تعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وهذه الآية بإجماع من تقدم كما ذكر إسحاق مساء الحرب أن المراد بهذه الآية قرب العلم علمه ونحن أقرب إليه بعلمه سبحانه هذا القرب العام واضح ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وذا معنى اسم الله الباقي فقربه العام سبحانه من كل شيء بعلمه لا ينافي علوه بذاته فوق عرشه جل وعلا وذلك اليهود استشكلوا قالوا كيف تقول بيننا وبين السماء خمسم عام ويسمعنا رب ربنا دعاءنا فقال وإذا سأل القول هذا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يعني القرب العام من كل شيء بعلمه سبحانه فيعلم أحوالهم ويسمع أصواتهم ويرى مكانهم جل جلاله تعالى سلطانه والقرب الثاني قرب خاص وهذا قرب بفعله أن الله يقرب بذاته ممن شاء من خلقه وهو في مكانه ومن أنواع القرب الخاص النزول كما فسر ذلك أحمد بن زيد فإن النزول نوع من القرب الخاص ومنه الدنوب والتدلي والهبوط والتجلي وغير ذلك مما جاء في هذا المعنى ومنه أنه ينصب وجهه سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي إذا صلى فهذا من القرب الخاص وكذلك قربه سبحانه من الداعي أيضا يقرب ممن شاء من الد... ممن يدعوه قال الله عز وجل ودعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب أي ربنا قريب لم يقل قريبا حتى ما يقول لك الرحمة المراض لا قال إن رحمة الله قريب أي هو قريب من المحسنين أي من الداعين فيقرب من الداعي جل جلاله كما يقرب من المصلي كما يقرب من القائم في ثلث الليل الآخر وهو في مكانه جل وعلا وكما أنه يقرب من أهلي الموقف في عرفات جل جلاله وكما قرب سبحانه وتعالى قال في موسى وقربناه نجيا فهذا النوع الأول أن الله يقرب بذاته من شاء أو يقرب إليه من شاء ومنه في موسى قال وقربناه نجيا فهذا المعنى القرب الخاص يؤمن به أهل الحديث أهل الإسلام صدقون به إذا لا تنفه فعلى التفسير الأول إذا المرات القرب الدعاء قربه من الداعي فهذا القرب الخاص يقرب الله ممن شاء من خلقه في مكانه والتفسير الثاني أن اليهود سألوا فهذا القرب العام فإن الله يقرب قربا عام فإن الله قريب قربا عاما من جميع مخلوقاته أي بعلمه قرب عام يعني بعلمه والدليل آية قف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ماتوا وسوسوا به نفسه ونحن أقرب إليه أي بالعلم علم المحيط الشامل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد واضح وإذا ربنا يعلم السر وأخفى أخفى من السر ما هو ما ما ما يهم ما يهمه بالإنسان ممكن إنسان يسر نفسه وفي نفسه شيء يعزم عليه لكن لا يقوله بلسانه ولا بجوهري ربنا يعلمه طيب إذا أراد أن يهم ويعزم ربنا يعلم هذا أخفى من السر فعلمه سبحانه بكل شيء طيب هذا المعنى معنى عظيم في أبواب الدعاء ولذلك من اتخذ بينه وبين الله وصائد يسألهم ويتشفع بهم فإنه ينقض هذه الآية وجه الكفر في هذه الآية وجه الكفر هذا المشرك بهذه الآية لأن الله تعالى قال ذكر صفة لا تنبغي إلا له فالذي هو قريب قربا عاما من كل شيء بعلمه هو الله لا ملك مقرب والنبي مرسل لأن هذا معنى الإحاطة فمن اتخذ بينه وبين الله وصايت هذه الوصايت سواء كان عندها أو كان عند قبورها أو كان أو صنمها أو ثانية أو كان في بيته يسألهم بأن يشفع له عند الله فهو يزعم يزمن قريبه من كل شيء بعلمهم أو يزمن الميت هذا حقيقة قوله يعني أن الميت يعلم حاله ولا ما في واحد يدعو شخص ويسال شخص وهو يعلم أن هذا الشخص جايل بحاله لا, لا, لا يعلم حاله فانه اذا قال يافل اشفع لنا أو الله لنا أو الله ان ينصرنا أو تشفع لنا إلى الله فإن هذا المعنى كما ذكرنا في دروس الشرك مترابط متلازم حقيقته بأن هذا الإنسان يظن أن الواسطه قريبه منه حيث مكان وذا لاحظ عباد القبور إذا كانوا في البر نادوا أوثانه وإذا كانوا في البحر نادوا أوثانه أن يتوسطوا لهم وإذا كانوا في الرخاء مشركي زماننا نادوا أوثانه أن يتوسطوا لهم وإذا كانوا في الصرع نادوا أوثانه أن يتوسطوا لهم ففي كل حال ينادون أوثانه لماذا؟ لأنهم يظنون وهو متأدد المكان يعني شوف أنت اليوم طرق صوفي شيء طريقة مثلا في المغرب موجود في مصر موجود في بل بعض في دول أوروبية ولا أنس قصة ذاك الرجل الروسي في لما ضاع في الثلج صار نادي تيجاني يعني شوف تخيل من روسيا إلى بلاد المغرب نادي تيجاني فهم كل الطرق الصوف يعتقدون إنه الشيخ قريب منهم بل أقرب إليه من الوسيم واللي يعلم الشيخ حقيقة ما في نفوسهم لك كذا سر الله الذي سودعاه فيه هذا معنى السر الذي صاحب السر يعني إنه قريب من كل شيء هذا كفر هذا كفر وهذا وجه كفر رسحاب الوسائط والشفعة لأنه لو قالوا لا يعلموا حالي لكان ما تناقض لذا كنت اسأله أنت اليوم لما تقف أيها الزندق القبولي لما تقف أنت في مكانك في الصين وهذا واقف في روسيا وهذا في أمريكا وهذا في أوروبا وهذا في بلاد المغرب وهذا في المشرق وهذا فكذا وكل واحد ينادي هذا الوثن يا حسين يا علي يعني أوثانهم التي نصبت لهم وهم منها براءة رضي الله عنهم أجمعين أو آل البيجر رحمة الله عليهم أو ينادي الصوفية ينادون أوليائهم هل يسمع؟ كلكم يسمعكم مع تفرق الأبدان وتباعد الأماكن وشساعة القرى والبلدان يسمعكم مرة في حال واحدة إذا قال يسمعنا في حال واحدة فهذا مشرك في القرب قرب العام للإحاطة ومشرك في السمع لأن الذي وسع سمعه الأصوات هو ربنا وحده لا شريك له وربنا سبحانه قد يحتج علينا القبور فيقول الا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وكل ملكا بقبري اعطاه سمع البشر فاذا صلى عليه احد فاخبرني دعوت الله له نحو ذلك هذا الحديث لا يصح حقيقة لكن لو صح لو قلنا أنه ثابت لكن ردا عليكم لأنه النبي لم يعلم من نفسه ولا الملك من نفسه الذي أعطاه الله ثم هل كل الصلوات يبلغها الملك هناك إنسان يصلي وزند يكافر ويقول صلى الله عليه وسلم هناك ألمان يصلي هناك قبور يصلي هناك جامي يصلي هناك ساب لله يصلي هناك تارك صلاة يصلي إذا ليس كل الصلوات تقبل ولا ترفع إلا ما شاء الله فرد فرجع الأمره لله أوله هو سبحانه وتعالى ثم الكرامات والايات ليست محل للقياس هذه خيب اخبرنا به فيخصصيه فلا ليست للتعليل ان امور الغيب ليست للتعليل القائس في الدنيا هذه احوال الاخره فاحوال الاخره لا تؤلل لاحكام الدنيا جواد قيس يقول لك كما أن فلان اوتي إذا فلان يؤتى لا بد لك من دليل ولا دليل ثم ما يزعم هؤلاء النوكا الخرافيون فإنهم يزعمون أنه يسمع أصواتهم هؤلاء المقبورون في كل وقت في كل زمان في كل لحظة في كل ثانية ويشركون وينددون ويستغيثون على اختلاف الأبدان وتفرقها واختلاف الأماكن وشساعتها قل لك يسمعونه في لحظة واحد إذا هذا مشرك هذا شرك هذا بالله تبارك تعالى شرك عظيم شرك عظيم بل المشركون كانوا جعلوا حدا لآليتهم بأليتهم هو السر. إذا جاءت الضراء تبرأوا منها وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة بغتة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون يعني المشرك يعني المشرك الأول جعل حدا لمعبوداته لما, لما يدعو من دون الله جعله حدا هذا يدعى في البر هذا يدعى في السراء هذا يدعى في الرخاء لكن إذا جاءت اللأواء والضراء والرهبة وجعل عيال وانقطعت به السبل وضاقت به الحيل نادى الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف الصلاة ويجعلكم خلفاء الأرض ربنا يقول دعوا الله مخلصين له الدين يخلصون اما مشركو زماننا فيعظم جوارهم واستغاثتهم ودعاؤهم ونداؤهم وشركهم اذا نزل بهم البلاء ازدادوا ازدادوا تعلقا بغير الله وازدادوا نداء لغير الله تبارك وتعالى هذه نقطه مجيده لذلك الموحد ها يخالفهم ويناقضهم واذا سالك عبادي عني فاني قريب القرب العام بإله لابد وانت تدعو تستحضر هذا المعنى أن حالك لا يخفى على الله ظاهرك وباطنك وأن صوتك الذي تناجي وتستغيث اسمعه الله فإن سمعه جل وعلا أحاط بكل الأصوات على اختلاف اللغات هذا يرطم بلهجة وهذا يرطم بلهجة على اختلاف اللغات وتعدد الحاجات كل يوم هو في شأن هذا يسأل أمرا دنيويا وهذا يسأل أمرا اخرويا هذا يسأل في امر نفسي وهذا في ولدي وهذا في كربي وهذا في على اختلاف الحاجات وتعدد اللغات واضح وتكرار الأصوات في كل وقت وحين فإن الله عز وجل يسمعهم جميعا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة الله أكبر إلا كنفس الوحيد اسمعهم سبحانه جل جلال الله عز وجل وهذه الصفة ليست إلا لله سبحانه وتعالى لا تليق إلا بالله لكمال سمعه وكمال بصري وعلمه وإحاطته فمن زعم ذلك لمقبور رمة تحت الأرض فهو من أكثر الكافرين ومن أشد الناس شركا برب العالمين سبحانه وتعالى أما القرب الخاص فنؤمن به أن الله يقرب من الداعي ونرجو ذلك لذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم اصواتهم تعلو أصواتهم تعلو في في حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه لما سمع اصواتهم تعلو فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اربعوا ارفقوا اربعوا بانفسكم فانكم لا تدعون أصم ولا غائبا انما تدعون سميعا بصيرا قريبا وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته يعني قرب العام العلم بالإحاطة وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته فيرجى يرجو المؤمن بدعائه أن يكون ممن يقرب الله عز وجل منه قرب الخاص وهذا فضل من الله عز وجل سبحانه وتعالى يقرب مكان من شاه في مكانه ويقرب إليه من شاء جل جلال الله وهذا الدعاء الذي يسمعه الله يجيبه اذا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب قربا عاما وقربا خاصا من من شاء قربا عاما من كل شيء بعلمه وقربا خاصا من من شاء من خلقه وهو في مكانه يقرب بذاته تبارك وبحمده سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أجيب أجيب هذا فعل من افعال الربوبيه واضح فعل الربوبيه يجيب بمعنى الاجابه قال تعالى دعوني استجب لكم فالإجابة والاستجابه للدعاء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء الافعال الربوبيه لما نقول فعل الافعال الربوبيه يعني أنه فعل خاص بالله افراد الله بما يختص به بافعال الربوبيه هذا تعد الربوبيه من أفعال الربوبية الإجابة أن الله يجيبك سبحانه وتعالى فإذا كان صاحب شدة رفع الشدة وإذا كان دعاؤه استعاذ بدفع الشر دفع عنه الشر وإذا كان دعاؤه بحصول الخير جلب له الخير إذا شاء سبحانه وتعالى جل وعلا فإجابته سبحانه واستجابته سبحانه لدعاء عبدي هذا فعله وحده لا أحد ولذلك مسألة هذه مسألة أكد الق قضية الدعاء أيضا في الشرك الوصاية أنه هذا لما يقول يجيبني كيف يجيبك إذا قلت يج... إذا قلت يجيبني بنفسه فأنت مشرك في الروبية وإذا قلت يجيبني على جهة الواصية أي ببركة الله بأن يستودع فيه سرا كما يقول الصفية أو يستودع فيه شيئا فبهذا الشيء الذي أعطاه الله يجيبني هذا شرك أيضا في الربوضية لأن الإجابة ليست إلا لله إخواني لذلك هذا حقيقة الدعاء إذا رأى الله منك وهو سبحانه بكل شيء عليم إياسا مما في أيدي الناس وتعلقا وحسن الظن مما في يديه هذا من أعظم ما يستجاب ومن أعظم ما يجلب لك الاستجابة أن يرى الله منك إياسا مما في أيدي الناس يعني حتى السلف الأسباب الممكنة المباحة الظاهرة يعني كانوا ييأسون منها لا يعلقون القلوب بها أبدا فكيف بالأسباب المقطوعة والسبل الممنوعة ومن صار رمة تحت أطباق الأرض لا يعي قد حصره رهنه ورفس قبره ورمس قبره فصار لا يعلم شيئا ولا, ولا يدرك شيئا وهذا ملهوف على قبره يا فلان يا فلان ويبكي وآهات وواهات وماهات أين انت أيها الغافل توب إلى ربك وارجع إليه ورجع إليه فإن الذي يجبك هو الله وجل هذا هذا لابد أنك فعلا من أفعال ربوية يكون عندنا فيه يقين يقين وأنه أسرع بالإجابة وأنه إذا, إذا استبطأت إجابته لم يجبك فأحسن الظن به إياك أن يدخل عليك الشيطان كما جاء في الحديث قال فيقول دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي اعلم أنك إذا لم تجب إلى دعائك، فإما أن الله تبارك وتعالى يختبرك وهو يبتغي بما شاء ما شاء بمن شاء ما شاء فهو جل وعلا يحب أن يسمع جؤار عبده لأن هذا مظهر العبودين ما تقول يا الله يا رب اللهم هذا مظهر العبودية أنك, أنك تكر بأنك عبد مربوب لك رب آمر وسيد مطاع وإله حق يستجيب لك الأمر فربنا يحب أن يسمع منك الثناء فهذا مما يروى في الباب كذلك أيضا قد يكون هذا يعني عدم إجابتك فيما تبغي أن الله تبارك وتعالى يعلم أن في هذه الإجابة هلكك هذا ممكن أن تسأل شيء فيها لك وأنت لا تعلم أنك أنت عبد ضيق لا تعلم فتظن أن صلاحك في هذا الدعاء وربنا علم ما كان وما يكون فيحميك من من مطلبك ويبذلك خيرا وقد وقد والله يفعل ما شاء ولا يسأل ما يفعل لذلك أحسن الظن بالله ثم اتهي نفسك إذا لم تجب اتهي نفسك وقول: النقص سوف أنا لأن الله تبارك و قال قد وعد وعد حق وعد وعد لكم لكن هل حققت الدعاء بشروطه وعد للدعاء وعد بعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد ممكن وعد تدعو ربك بقلب غافل إلى غير ذلك طويل يعني لعل نفرد له ما نفرده كتاب مهم اسمه كتاب الدعاء بالدنيا وفي كتاب آخر اسمه كتاب المستغيثين بالله لابن بشكوال ونحو هذه الكتب التي فيها مليئة بالقصص والعبر والأداب في أبواب الدعاء والاستغاثة بالله تبارك وتعالى طيب قال فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذه شروط الدعاء يا إخواني شروط إجابة الدعاء فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي أول شيء الإيمان بالله، فليستجيبوا لي يعني بالأمر والنهي، لأن المعصيه من أعظم ما يمنع استجابة الدعاء وليؤمنوا به وتحقيق التوحيد، فكأن في الاستجابة المتابعة وفي الإيمان بالله التوحيد لعلهم يرشدون. قال أبو يهتدون. قالت تعالى أحل لكم ليلة الصيام. الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم. قال قوله تعالى وحلا لكم ليلة الصيام الرفث سبب نزول هذه الآية. أن الصحابة كانوا إذا نام الرجل قبل الأكل والجماع حرما عليه ان يفتر فجاء شيخ من الأنصار وصائم الاله فقال عشوني فقالوا حتى نسخن لك طعاما فوضع رأسه فنام فجاءوا بالطعام فقال قد كنت نمت فبات يتقلب ظهرا لبطن فلما أصبح قال فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله إني أردت أهلي الليلة فقالت إنها قد نامت فظلمتها تعتلف وقعتها فأخبرتني أنها قد نامت فأمزل الله تعالى في عمر بن الخطاب إلا لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وأمزل في الأنصري وكلوا واشرموا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال هذا قول جماعة من المفسرين هو في صحيح البخاري في حديث الوراء من عازم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يكون صائما في فيحضر الإفطار فهذا الرجل الأنصاري هو نام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وقيل اسم الرجل قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فالمهم كان في يومه يعمل ذلك في الأرض فلما حضر الإفطار أتى مرأتها فقال عندكم طعام قالت لا ولكن انطلق فأطلبوا لك فغلبته وعينه فنام وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت خيبة لك أنمت فلما انتصف النار غشي عليه فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال وحل لكم ليلة الصيام من رفثوا إلى نسائكم إلا قالوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال فثريحوا بها فرحا شديدا طبعا هم كانوا لا يقربون النساء في الليل وبعدين ذلك طيب قال جل وعلا قال مصنف هنا واختلف اسم هذا الأنصاري على أربعة قول فكرة ثم قال فأما رفثوا فقال ابن عمر بن عباس المجيد وعطاه الحسن بن جبير في آخرين والجماع الجماع الإجماع على ذلك أن الرفث هو الإجماع هو الجماع عفوا تعالى تعانا هن لباس لكم وأنتم لباس لهم في قولان حدومة أن اللباس السكن ومثل جعل لكم الليل لباسا أي سكن وهذا قول ابن عباس وابن جبير ومجايد وقتد والثاني أنهن بمنزلة اللباس لإفضاء كل واحد ببشرته إلى بشرة صاحبه فكنا عن اجتماعه ما متجردين باللباس قوله تعالى عليم الله انكم كنتم تختانون أنفسكم فتابع عليكم يريد تخونوها بارتكاب محرم عليكم أضع تخونوها بارتكاب ما حرم عليكم يعني بالمباشرة في ليالي الصيام طيب قال فتاب عليكم نعم سبحانه وتعالى قال ابن عباس وعنى بذلك فعل عمر فإنه أتى أهله رضي الله عنه فلما اغتسل أخذ يلوم نفسه ويبكي فالآن باشرون قال ربنا فالآن باشرون أصلا المباشرة قال ابن عباس المرد هنا الجماع وابتغوا ما كتب الله لكم فيه في وابتغوا ما كتب الله لكم أقوال: أحدها أن الولد قال ابن عباس والحسن مجاب في آخرين، والثاني أن الذي كتب لا كتب لهم رخصة وهو قول قتاده بن زيد، والثالث أن ليلة القدر رواه ابن الجو عن ابن عباس قولوا تعالى وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتين الصيامة إلى الليل. قال ابن عدي، قال عدي ابن حاتم رضي الله عنه. لما نزلت هذه الآية قلوا واشربوا عمدت إلى عقالين أبيض وأسود فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أقوم في الليل ولا أستبين الأسود من الأبيض فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته وضاعك وقال إن كان وسادك إلى لعريض إنما ذاك بياض النهار من سود الليل وقال سال بن سعد نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجلي الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد ذلك من الفجر. علِم وأنما يعني بذلك الليل والنهار. طيب. فالخيط الأبيض والمعترد في الأفق واضح. للذي يكون كذنا بالسرحان يسموه الفجر الكاذب يعني. هذا لا يحل شيئا ولا يحرم شيئا. أما الخيط الأسود مسود الليل. ما معنى التبين؟ التبين يعني يتميز أحدهم عن الآخر وهذا يكون عند دخول الفجر دخول الفجر ترى خيطاً أبيض معترض في الأفق من جهة المشرق الشمس فيميز لك الليل من النهار هذا التميز هو وقت الفجر وقت التحريم لأكل والشرب. طيب قال سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل بعد ذلك أتم الصيام إلى الليل يعني في في الإمساك قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد في هذه المباشره قولان نحدوم أنها المجامعه وهو قول الأكثرين والثاني أنها ما دون الجمع من اللمس والقبلة قال ابن زيد وقال قد كان الرجل المعتكف إذا خرج من المسجد فلقي امرأته باشرها إذا اراد ذلك فوعظهم الله في ذلك وضح قجعد ابن في المصنف إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه ويستانف هذا بالاجماع كما ذكر ذلك ابن عباس رضي عنو فيما رواه ابن في المصنف طيب قال وكان قال قوله تلك حدود الله فلا تقربها. قال ابن عباس حدود الله حد حدود الله قال أي المباشرة في الاعتكاف أي المباشرة في الاعتكاف وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني هذه الحدود الأربعة ويقرأ حل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم حتى بلقهم ما تموا الصيام إلى الليل قال وكان أبي وغيره من مشيختنا يقولون هذا ويتلونه علينا كذلك يبين الله آياته للناس أي كما بين الصيام والأحكامه وشرائعه وتفصيله كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس لعلهم يتقون أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون كما قال تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم رؤوف رحيم قوله تعالى كذلك يبين الله أي مثل هذا البيان الذي ذكر قال الله تعالى بعدها ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون قولوا تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قالوا المصنف أنها ترجع إلى الأموال كأنه قال لا تصانع ببعضها جوارة الحكام والثاني أن ترجع إلى الخصومة قال علي بن بي طلحة وعن ابن عباس هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل حرام فقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام واضح أي أنكم لا تجمعون بين أكل أموال باطل وبين الإدلاء بها يعني إعطاءها للحكام لتأكلوا فريقا أي طائفة من أموال الناس بالإسم وأنتم تعلمون أي تعلمون بطلان ما تدعون وتروجونه في كلامكم طبعا هذا شاهد أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا يعني إذا كان إنسان يعلم أن هذا المال ليس له وخاصما إلى الحاكم سواء طه رشوة أو بينات مكذوبة فأخذ الحاكم بالظاهر وحكم بأن المال له فإن حكم الحاكم لا يحل لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحنى بحجتي من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار سأل الله السلام والعافية نكتب في هذا القبر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا